لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق وعذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام سبه اللّه من العبيد، الذين قالوا إن اللّه عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، حتى يأتينا بقربان تأكلهنا. قل قد جاءكُ رسولٌ من قبل بالبينات وبالذي قلتم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 الموت وإنما تُوفَى نأجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلاون في أموالكم وأم ولتسمعن من الذين قُتِلَ الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرَّوا أذن ومن الذين أشرَّوا أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور